التسجيل الخامس والخمسون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه بعد صلح الحديبية بدأ اليهود في خيبر بالخيانة مع أن المسلمين عاملوهم معاملة حسنة لأنهم من أهل الكتاب عند ذلك حاصر المسلمون خيبر وهزموا اليهود وكذلك اعتدت قريش على قبيلة خزاعة التي كان بينها وبين المسلمين عهد فسار الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه سنة ثمان للهجرة حتى دخل مكته مع عشرة آلاف مسلم فلما انتصر على المشركين قال لهم ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ثم اعتدى الروم على المسلمين في غزوة مؤته سنة ثمان للهجرة وفي سنة تسع للهجرة خرج النبي إليهم في غزوة تبوك،